أهُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَاءَكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ بِيَضَّتُ جُهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا لَهُ يُرِيدُ ظُلْمَ لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرًا أَم أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 ضربت عليهم الذلة أينما ثقفو إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 يَتْلُونَ آيَاتِ الله انا اللى وَهُمْ وهم آيَاتِ اللَّهِ الله انا وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ يسجدون يؤمنون الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يوم الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وأولئك من الصالحين وما يفعلوا مِنَ خير وَمَا يَفْعَلُوا الله al